بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم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 114. وعلى الصالحات لهم جنات النعيم 115. طالدين فيها وَهُوَ الله حقا وهو العزيز الحكيم 116. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي جمد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ما أنفبتنا فيها من كل زوج كريم. ها أنقذ الله فأروني ماذا؟ وغلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين